فضيلة الشيخ عطية صقر هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكعات بعد صلاة الجمعة أم لم يصلي وما الحكم في صلاة النفل بعدها صلاة النافلة بعد صلاة الجمعة لم يختلف في أنها مندوبة وراتبة للجمعة كراتبة الظهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات رواه مسلم ولقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف من المسجد إلى بيته فيصلي فيه ركعتين رواه البخاري وابن عمر كان إذا صلى في المسجد صلى أربعا وإذا صلى في بيته صلى ركعتين رواه أبو داود يؤخذ من هذا أن صلاة النافلة بعد صلاة الجمعة مشروعة ولا حرمة فيها والله أعلم